استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادلون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 ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم